بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برمسكينا كاسين درد برراتي اقو ميادتا رسول ربي طائفين لكاني اچي دي باني كاراتي ملايكان غارت ربي كين نوكالي إساني الترفي وارسي دي كارا غارت سيمتا سجننا رسول ربي ددوه باني تنجر ربي قدانا قد ما غبر دود إساني ربنا باسو قجي لجلني رسول ربي ددن ججو اخلاقني رسول ربي اكانا أمان الإساني بريدا أكناكنا يان الإساني تبؤوا وجين لالتو وجين بيا أموف يالين إرقر أمو وجين ركوان هقنا قيت إساني الرقر قهو وجينو رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمتاكنا إساني الرجي صداتني أك إسان نما ربي قبر دويد إساني ربي إساني باسو هوا أراني <تصفيق> تنين ددفني دادفني مرتين مرتين دبرسين رسول ربي أريد أن مرتين دبرسون أقهن تانين برسيساجر رسول ربي مصيبان هقنا قيت إساني ردبرو جير رسول ربي هنجج جير كناف رسول حق إساني قوتن نم ربي سالافي سي ماله ندهمو نمن رسول ربي يوصف ربي قد داله أخلاق بريده على انجتش أبو صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب إنك أكنوا من جر القرآن كيست يا محمد رحمة في إرجني عالم في جرة كان إرجمان كن نجت نمن ربي إن ننت إرجنا ما أكناكنا نما بريدة نما عريد نم الركون مر رنجس فيني نما نموما في نما هيلللي نما كرار بيت نما يامو رسول ربي صلى الله عليه وسلم جرجر ما جدة جدو نما الدنيا فنما يامو في خارج ربي اتنما يامو نوبرسيسن قرا قرما إساني هج رسول ربي الله عليه وسلم نو عليه. ما نوبرسيسن نمني قرتنى سياسة مثان إذا قرا قلي كم وتماك في نمني الإسلام اتنما يامو أف ديمو هجمتك قرا قرما قبني نوبرسيسن ججو نمني خارص لا هنتانن دين الإسلامي ملأ خنان ألتى خراء وفيت نمايا ديمو ون إني هاجمو ما إني فدين إساصم بقعة تفي الدنيا مثلا أرجع تجوا. جارونا من خراء ربي تنايا مو أمو ما إني هملين إسا نمني ربي جداتي أمنور سبحانه وتعالى نمني خراء ربي تنايا مو. حال إسامي جاهو همفدو ريفنا ما غبارا تركانفته ديغنا ما دان غلاسي حال إسامي جاهو همفدو ما لي في جنانين نمني غرتاني ربي تي حتى نمن ربي تي كفاريلي ودو نغايا عن إسلامه ربي إساء غباري نغايا عن جيراتي في الأمله أكا إني غرتاني دنيا دنياتنا الرأسطو هم بربادو هن أغرتو رسول ربيتي أكاة إسان إتي كفار مكا كإسان ميدي بيا إسان باسو رافي يالي إرتقي إجيسي إنو ما أجيسو رافي يالي قد إسان راتقي إجيسي سي أجيسو سي فطو جننن لكي ناهم فطني جلانيتين ملايكاء راق دورق الرسول ربيهن أقرياتي ودو امنیتنن ربی اسا گبره بر عذاب جلا به جچو یاده مله وان انی جده فدا تنن اودو ن گبره اودو ن جلا دیمیتنن امریک یقه بله جچو قفحیا د جچو کنافو یو حگم تک گرا گارم ما قبن منی کرا ربی تنم یا موفی کرا رسول ربی ربرن کنافو بله و اسلاما ربّين رسول ربّي واني نترغيف قالنو برسيسو في إقا جنة وني دنيا الدنياة نر في ماليفي إلمان ما وابرسيسو في مل إلمان ما حادلان تمتو فيميدي إلمان ما ويتأتي ربّي كيتيف الجج وقبديتني وابرسيفتو سيراكيسون مالا أذا في قدو لكن أذا في في سركسون إسانيسوني أكاس جيجي الرقارة أدم سكيتي الرّ ماليفي أجريك إرافضة تربي قدادة ربي أجريك إيوكا من داك هم بالليسا هم بالليس جججو كانافو أبليا إسلاما ورسول ور ربي جل بارة أكاتا إتنما ياما أكاتا إتنما جيسا يامس إساني سنللي فيت إساني باي هين أقر يأتي ورى لا إله إلا الله تأمني ورى كفارا سنرى دويد إساني سنرى كربين كي نياسي وردويد قوم إساني تلا إله إلا الله باتي أكا وليدي إرى ربين كينا خالدين باتي أكا عاس بنوائل إرى ربين كينا عمرين باتي أكا أطباء ابن ربياء إرى ربين كينا أبوه زيفا باتي أكا دويد أبي جهلي إرى إكرماء اتباتي هن أقريتي كوني هند ساتو يو بقى دعوان قبدججو نمني دعوان قولو هن جرجرو مرتين مدين دبرسو حمتو نمران قا هودافن اري فتججو بني متقبه مر من مران درب دورغا دكن دين الاسلامين كيسد اي غرا صلى الله عليه وسلم غرا اكرا ديمني جزيره عربا كنكيثورج رو دون اساني مرتد تاني دجان. إسلام ما رت كسبتيت ني نجدى بتين ني بيتن في ور ضعيف الرمه مدينه المنوره قف اودو كهالا كامتو تاته سلا نمني ايه اممني مرتديته دين الاسلام رد تثبتتنين قد تتاو نجرا هنجيرو جدشو زمنا رداسن نمني زمنا ردا دين الاسلام الرابي جدشتنين ايه رسول ربي دوئي دين الاسلام رسول ربي دعوا كان باتتتنين ديمتن قندسن را وربهي ايغا رسول ربي دوئ اللي كاناكو ببليجان اسلاما ديناكي ناكنا فحمو نبارباتشي سا وان نوتي كننم اللي براچو نبارباتشي سا نوتي واني نراجرو مايني نوتي نمو مبارسيسو قفا ودان هفن ودوان في في في جرا جرا قدام فو نما دكيه تنر ربي إساكاي هند يودن دين غر ربي غر إسلام ما يامو أطواه إسان الرحيم فدن كان وان ربي كينا نتكينا دوري كينا كان مالي كان رسول ربي نو برسيسي تكا تكا نادمس إساني كان رسول ربي رانو تدعالي كان مالي إلمان ما هلنجي والتراريتمو إلمان ما أكاوان نتجنك إيبالا غرو كانان إن إرغم نجججو سوتو ما برسيسو دا واني نورجو كان فبليجان إسلاما رسول ربي صلى الله عليه وسلم غافة طائف الراده بانسان ايه سقبتن ايه غا ملايكا غاراتي وجين حاسواني ديم صوفي غرامك اتومفوفن يو وادين خلا غير رسول ربي صلى الله عليه وسلم كيلو افرتميسة ديماني رسول ربي صلى الله عليه وسلم راحا غرو دابتن راحا ديسان غدن كوني رفو ميبارا مكجالا تاانيتي ننشاتي قما او وانت رسول ربي راحا اتين غدن صلاة ان صلاة رسول ربي راحا رب رسول ربي صلاةود قرآن اقراء صلاة اقنا كيثت وانتي رسول ربي صلاة نفسهين كيغد اتنججو كراها في كان اتين كتو رسول ربي لقا كان كيث نمنا جيرو إساتو قد شاقوف لغا رأيه علمنا ما إثام مليهن جرون لكن رسول قفامتنا نمن لغا كانا كيسا جرون جني غرا غرا عدتو لغا كانا كيسا جرا وادين خلاقا دجر مكانا جنن لغا وادين خلاقا نجرتوهن دي سيتو دچاتي ويترسول لغا سنتاني تنين قرآنا كانا قرآن رغيب قرآن بد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 قد اوه في القرآن هو انه جللالي يو علمنا ما كطائفي في كمكة دعواتنا دي ده نموتا يوكا اوما براد تجرك رسول ربي امنت سنة حقيقات تدبين قلنا من صدات جسو برا نما قمت برغوية آخرى حسنات إساني كيس جركون اللي ألف مليون يو أرغتانوه جنني فمثلا يو غرا ربي يتنام يامتي يامسا كيسا من جنن إسلامويت قرآن تقراته إسلامويت ذكرية قوت جنن وحيس رقهيتنين كأمنوتاته خيري قد رجتك ربي قدان ويجاك إياما جذاثن سيلي بكا بوسا غارين نما فالكنه يا دللي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكر رسول ربي صلى الله عليه وسلم لكن الحمد لله فهو مكة تبعى تطايفين لديه ارغمي جدا ويقفوا الداس اماني الداس اماني سنوي بقى قده ماهل فجنان نمتو قربين واني بدا جاهن من رائساني بقى سيجرة ان شاء الله جانت ربي سينا جدشو اني كبيرا امتا قده امتا باي اي رسول ربي اتت اماني اي اماني وعندما تتحدث القرآن في عمره سنة وعندما تتحدث رسول ربي صلى الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم ويتمكّر طائف وفرع ريتي أسجي الله ملك الجبال وعندما رسول ربي صلى الله عليه دين الإسلام بكان سيجينا يو كانت تتاتي وانبر مري سيه الجنة جدتو ربين والآني رسولة إساء كالبي إساني قزي الأباجر بوآن كننسا دين بوآحا قنن جد أمن جدتو كرسول ربي طائفين رقو سنين أرغتا إن شاء الله برمسا ألف الرتي أكاتا رسول ربي ويتطائف الرسين أممكان اتقالا ويتطائف الرديبي أممكان اتقالا درسي دفتورة دبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته